ما عدنا فاك ما تستنيش أشوأنا ترجع تاني دقت في قلبي ليكي ما فيش إحساس في بعضك مش لائم ما عدنا تستميش أشوى لا ترجع تاني في قلبي ليكي مفيش أحساس في بعضك مش لاز نهاية مشوارها عيسانا ترجع أيامنا ده كان زمان ما تغير ناقد بوخداء قلب كلية كتب نهاية ما معدنا فا ما تستنيش أشوأنا ترجع تانيش Mijn viesje achteruit صارتي قلبي بغرورك وكل يوم أسوى عليا وبقول عذابك و بهجري أفلتي بأبحبك فيي قلبي بغرورك وكل يوم أسوى عليا وبقول عذابك وبهجري أفلتي بأبحبك فيي شافك قدامه ويوم لو قدر ينسى ده لما قلبي قال لما كتب نهايه مشوار